مرضا واخرون يطربون في الارض يتغنون من فضل الله واخرون واخرون يقاتلون في سبيل الله فقراوا ما يسر من واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا